الوحدة الثالثة الدرس الثاني التعارف واحد استمع إلى العبارات وأعدها السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا أهلا ما اسمك؟ اسمي علي تشرفت بمعرفتك فرصة سعيدة كيف حالك؟ بخير الحمد لله